من الفصل الرابع صفحة 194 هذه الطبعة الدليل الرابع القياس وهذا الباب من أهم أبواب اصول الفقه بل هو كما قالوا بحر اصول فقه لأنه فيه تكثر فيه يكثر الخلاف ويدق النظر وفيه أيضا وعليه تنبني كهيرا الفروع الفقهية فمساحة غير المنصوص عليه هي أوسع المساحات في الفقه، وكثير من هذه المساحة إنما يغطى من خلال الأقيسة، فلذلك يستحق القياس والدراسة والنظر، والدراسة فيه تستحق شيئا من التأمل لأنه فيه دقة، فقد عهدنا الكلام في الأدلة كتاب أمره واضح، السنة أمرها واضح لأن القياس أمره لأنه أمر عملي عقليا في الغالب عمليا. عملية الحاق نسكو عنه بمنطوق به يكون العقل فيها مجال طبعا دليل الشرعية العقل فيها مجال ولكن مسرح العقل في النوريات أكبر منه في, في العقليات أكبر منه في النقليات لذلك يعني يزيد القياس على لدلة الأخرى من الكتاب والسنة على أمر زائد لأنه يحتاج إلى أن يكون إنسان عنده دليل من كتاب أو سنة أو سوف هو الذي حقق به الأصل وسوف يلحق به الفرع فيحتاج إلى نظرين نظر في الدليل النقلي ثم نظر في الواقع وإلحاق المسكوت عنه من به فلذلك مجال النوار فيه أوسع وأرحب ولذلك يتفاوت فيه العلماء وبقدر تفاوتهم فيه ودقة نظرهم فيه بقدر ما يكون يتفاوتوا فقههم طبعا يتفاوتون بقدر حفظهم واطلاعهم على دلة من كتاب وسنة وفهمهم لها هم بقدر ساعتهم بذلك في النواري وفي الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به القياس أصل من وصول هذه الشريعة عند شماهير العلم ذلكم أن النصوص الشرعية محدودة بينما الوقائع والنوازل غير معدودة فحتى تصلح الشريعة لمواكبه النوازل التي هي غير معدودة من خلال استثمار النصوص المحدودة لا بد من دليل آخر أو أدلة أخرى يعتمد عليها المجتهد ليلحق ما سكت عنه بما نطق به وكما قلت هذه العملية عملية الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لاشتراكهما ما في معنى عهد من الشارع اعتباره إما أنه عهد من الشارع اعتبار عين المعنى في عين الحكم أو اعتبار أو عهد من الشارع اعتبار ذلك المعنى في جنس ذلك الحكم أو جنس ذلك المعنى في جنس ذلك الحكم كما سنعرض له فمناسبة الحكم متفاوتة في القرب والبعد فمن الأحكام ما هو مناسب مناسبة يدركها الإنسان بيدنا نظر ومنها ما يحتاج إلى شيء من التعمق في النظر ومنها ما يتعرضه شبهان تتأرجح ضلول المشتهدين بين هذا الشبه وذاك بعضهم يلحقه بهذا وبعضهم يلحقه بذلك. لذلك سنجد أن أقسام المناسب أربعة: منهم مناسب مؤثر ومناسب ملائم ومناسب مرسل ومناسب غريب أو ملغى. القياس في اللغة له معاني منها التقدير. فتقول قست هذا الثوب بهذا بالذراع مثلا او بالمتر او بغير ذلك او قست المسافه بوسيله يعني بمقياس المسافة ومنه المساواه وهو الأقرب الى معناه الاصطلاح فتقول مهلا قست فلانا بهلان اي سويت بينهما فجعلته مثله كما يقال يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه وللشيء على الشيء دلالات وأشباه فلا تصحب أخ الشر وإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين أخاه يقاس المرء بالمرء أي شبه به ويماثل به وفي الاصطلاح القياس بالاصطلاح هو يحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم لاشتراكهما في عله ذلك الحكم او اذا اردنا الاختصار نقول الحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص لاشتراكهما في معنى مناسب منضبط هو العله اذن الحاق ما لم يرد فيه نص معنى مسكوت عنه بما ورد فيه نص منطوق به اشتراكهما في معنى مناسب هو العلة أو قال هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها في واقعة ورد نص بحكمها يعني تسويتهما في ماذا؟ في الحكم المنصوص عليه في الواقعة في المنصوص حكمها لتساوي الواقعتين في علة في علة الحكم وبين ذلك أن الشارع قد نص على حكم معين في واقعة، ويعرف المجتهد علة هذا الحكم، ثم توجد واقعة أخرى لم يرد نص بحكمها، ولكنها تساوي الواقعة الأولى في علة الحكم، فيلحق المجتهد هذه الواقعة بالواقعة الأولى ويسوي بينهما في الحكم، فهذا الحق هو القياس. مثال: عندنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مراذ عن توريه القاتل قال صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل بمعنى أن الشخص إذا قتل قريبه الذي كان في الأصل والها له لو مات يحرم من ميراثه هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل هي منطوق حكم منطوق به يدل بمنطوقه على ماذا؟ على أن القاتل لا يرث المقتول فلو قتل قاتل أحد أقاربه الذين, الذين يرثهم عادة فإنه يحرم من الميراث لكونه قتل لماذا؟ العله في ذلك واضحة تدرك بالاستنباط لذلك لم يختلف فيها اثنان من العلم أن العله هي تعجله في القاتل وحتى لا يكون هذا السبب في أن بعض الناس إذا أرادنا أن يتعجل المال يقتل فالشريعة سدت هذا الباب فجعلت القاتل لا يرث مقتولهم طيب عندنا حادثه أخرى أو مسألة أخرى مشابهة لم يرد فيها نص بخصوصها وهي الوصية لو أن شخصا أوصى لشخص بجزء من ماله شخص غير وارث أوصى له بجزء من ماله هم قتله من أجل أن يتعجل هاي المال هل نعطيه من الوصية كما أوصى من هل هناك نص في الوصي ليس هناك نص لكن العلماء قالوا العلة المعنى الذي يفهم أنه قصد معنى واضح وظاهر وهذا المعنى متحقق في الوصي فلذلك يلحق الوصي المسكوت به عن القاتل المنط... عن الوارث المنط... المنصوص لاستراكه ما فيه نفس العلة وهي التعجل تعجل الحق قبل اوانه وليلك من قواعد الفقه المعروفة التي يدل على هذا الحديث عليها قولهم من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمان من تعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه اذن هنا إذا أردنا ان نطبق تعريف القياس على هذا نقول الحكم الأول وهو عدم ميراث القاتل هذا يسمى الحكم الاصل ما هو الأصل ما هو القاتل الواد الوارث منه الفرع هو الوصي حكم الاصل هو الحرمان من الميراث صح فما هو حكم الفرع الحرمان من الوصيه واضح اذا عندنا شيء اسمه الاصل وعندنا شيء اسمه الفرع وعندنا حكم الاصل وحكم الفرع هو نفسه حكم الاصل فإن بغي نعطيه نفس الفرع الفرع نفس حكم الأصل فالاصل حكمه ماذا حرمان حرمان من الميراث. هذا الحرمان وهو الحكم حكم الأصل سوف نلحقه به اللي هو الوصي فنقول حرمان الوصي إذن الحاق حكم مسكوت عنه بحكم منطوق به لاشتراكه معه في غيلة إذا من التعريف ومن المثال يتضح لنا أن القياس للقياس أربعة أركان هي الأصل ويسمى بالمقيس عليه وهو في المثال هنا ما هو الوارث الثاني حكم الأصل وهو في المثال حرمان الوارث صح ثالثا الفرق ويسمى المقيس وهو الوصي والرابع العلة وهي تعجل الشيء قبله أواني أوكون ذلك ذريعة إلى قل لي الانفس هذه العنه يلحق بها حكم الفرع بالاصل فيعطي الفرع حكم الاصل فان ينتج عندنا حكم وهو حرمان الفصيل وهذه هي ثمره القياس حكم الفرع هو ثمره هذا القياس مثال آخر عندنا حديث صحيح ينهى الرجل أن يبيع على مسلم أن يبيع على بيع أخيه، وأن يسوم على سومه، وأن يخطب على خطبته. فهمنا من هذا المعنى، من العلة من هذه هو ما, يتسبب ما يسببه ذلك من إغاري صدر المسلم على أخي المسلم ومن العداوة والبغضاء التي تقع بينهما شرائع. خطبة أحدهما على خطبة الآخر أو بيعه على بيعه وسومه سومه على سومه طيب عندنا الاجاره لو شخص جاء وراد أن يؤجر مكانا منزلا أو دكانا أو غير ذلك وبعد أن تراكن واتفق مع صاحب المنزل جاء آخر فأعطاه سعر أفضل هل العله موجودة في هذه الفرع أم ليست موجودة فنقول الاجاره لم يرد فيها نص ورد النص في البيع ورد في النكاح ورد في الخطبة الخطبة في النكاح لكن لم يرد نص في الإجارة فهي الاجاره مثل النكاح نعم العلة التي من أجلها ميع ذلك ليس كونه بيعا وإنما كون وليس كونه نكاحا وإنما كونه يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين فيمنع لهذه العلة فما تحققت فيها العله العلة منه ولذلك يمنع في الإجارة كما يمنع في البيع نعم طيب ما هي الشروط التي يجب أن تتحقق في القياس حتى يكون حجة؟ ما هي الشروط؟ هناك شروط في الأصل هناك شروط في حكم الأصل وهناك شروط في الفرع وهناك شروط في العلة يعني, لو يعني أركان القياس اربعه أو ثلاثة منها إذا تحققت شروطها نتج أو حتى الرابع لابد في كذلك من الشروط إذا تحققت الشروط كل من الأركان الأربعة تحققت فيه شروط القياس كان القياس صحيحا وإذا اختل شرط من شروط القياس في الأصل أو في الفرع أو في حكم الأصل أو في حكمي أو في العلة أو في حتى في الفرع انهدم القياس وفسد لذلك سيأتينا أن القياس حتى يكون صحيحا لا بد أن يسلك فيه مسلك صحيح من مسارك العلة بحيث تتوفر الشروط ويسلم من الموانع كذلك التي تمنع منه كأن يتخلف منه شرط من شروطي في الأصل أو في فرع أو في العلة أو في حكم الأصل وهذه تسمى القوادح ولم يأتي بها مصنف هنا هناك مسالك العلة وهي الطرق التي يسلكها المجتهد لكي يحرع العلة ويحققها وهناك قوادح العلة وهي التي حققت هدمت العلة ولم تكن في محلها قبل أن نأتي إلى هذه المسالك لا بد أن نتكلم عن شروط الاصل وشروط حكم الاصل وشروط الفرع والشروط العلة التي يمكن أن يقاس عليها شروط الأصل يشترط فيه حتى يقاس عليه أن يكون ثابتا بنص من كتاب أو سنة أو اجماع وإلا إذا كان غير ثابت فإن القياس عليه لا معنى له لأنك تقيس الشيء على غير ثابت كما أن ذلك غير ثابت سيكون فرعه غير ثابت فانت تريد أن تثبت حكما فلابد أن يكون الحكم المقيس عليه مقررا بكتاب أو السنة أو إجمع أو على الأقل إذا كان في مجال مناورة يكون خصمك يقره إذا اعترف به خصمك أم كان تقيس له عليه لكن إذا, لم أت... إذا في مجال ليس مجال مناورة لا بد أن تحقق فيه أن يكون ثابتا بنص من كتاب أو من سنة أو مجمعا عليه أما إذا لم يكن ثابتا بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فان القياس عليه يكون لا فائدة له لأنك لأنه, لأنه لا لم يكن الأصل ثابتا فإن الفرع سيكون أقل ثبوتا أو مساويا له على أقل في عدم الثبوت فبالتالي لا ينتج المراد وهو إذبات الفرع ونظر ذلك في البناء إذا لم يكن الأساس صحيحا لا يمكن أن يبنى عليه إذا لم يكن الأساس ثابت لا يمكن أن يبنى عليه إذا كان الأساس متحرك لا يمكن البنياني أن يستقر ولا يستقر فالقياس هو عبارة عن بناء تبنيه على على أساس سابق هذا بالنسبة للأصل اشترط في هذا الشرطان إن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو يكون متفقا عليه بين المتناظرين إذا كان المجال مجال منظرا ها اجمع نعم تابعوا سنه واجمع نعم طيب بالنسبه لحكم الاصل يشترط في حكم الأصلي اولا ان يكون حكما شرعيا بالقياس باللغويات غير ساهه ويعني نحن نريد حكم استخراج حكم شرعي فلا يمكن ان نستنتج حكما شرعيا من حكم عادي ومن حكم عقلي لا بد ان يكون الحكم شرعي حتى تبنيه على حكم شرعي أحد وإن يكون هذا الحكم الأصل هبت بنص من كتاب أو سنة أما أو إجماع ما أظل السوريين يقول إذا كان هبتا بالإجماع لا يقاس عليه والصحيح أنه يقاس عليه طبعا حجة القائلين بأن الإجماع لا يقاس عليه قالوا بأن الإجماع إذا كان مستنده مذكورا فهذا قياس إنما هو على مستنده وإذا لم يكن مذكورا لم يمكن القياس لأننا لا نعرف العلة والصواب أنه يجوز القياس لأن العلة كثيرة في مسائل العلة أن مسائل العلة منها ما هو نص ومنها ما هو اجتهادهم فإذا كانت العلة اجتهادية كان يكون سلك فيها مسلك السبر والتقسيم ومسلك المناسبة وغير ذلك من المسالك التي سنعرض لها المسالك غير النصية فإنها يمكن أن يقاس عليها الفرع فقد يكون مسلك العلة هو المناسبة ويكون مجمعا عليها كما مرنا الآن فقياس الذي مرنا الآن وهو قياس الوصي علىه هذا العلة فيه ليس ليس نصوصا لا غيره لا هذا وارد في نص اللي هو الأصل لعدنا نذكر مثال آخر لكن لو كان مسرك المناسبة لو ذهبت المسرك المناسبة وأجمع عليه لأمكن الحاق الفرع بالأصل بلا مؤاخذه إذا من يرى الإجماع حجة يلزمه ومن يسعى ثبوت الحكم بالإجماع كاف للحاق الفرع به ان تحققت المناسبه ولو عن طريق الاجتهاد اما القياس فلا يمكن اذا كان حكم الاصل ثابتا بالقياس فلا يمكن ان نقيس عليه فرعا اخر لاننا ان كان الفرع الاخر موافقا للاصل الاول فقياسنا على الفرع مع وجود الاصل تطويل وإن لم يكن وافقا له فلا يكون هناك مجال للقياس لاننا نكون قسناه على غير مشابهه مثلا لو مهلا ورد مثلا ورد في الحديث ان البر بالبر والشعير بالشعير والترب بالترب من يعني مهلا بهلا سواء بالتواء اختلفت هاي الجناس وذيعوا في نيتكم الاشياء دي يقولنا انه لا يجوز التفا... لا يجوز التفاضل بين الشعير والشعير ولا بين التمر والتمر ولا بين الملح والملح اذا قلنا ان العله هي مثلا الوزن والكيل مثلا او الاختيار والادخار كما هي العله عند المالكيه او الوزن والكيل كما هي العله عند الحنابلة والحنفيه الطعم كما هو العله عند الشافعيه نفترض هنا ان العله هي الطعم كونوا كونوا الشعير طعاما وكون الملح طعما للطعام يعني هي الطعمية مثلاً هذه علة شعبي إذا فلا نستطيع النتيجة فنقول مثلاً فنقول م نقيس مثلاً الأرز لأنه تحقت في العلة الطعميه الطعمية نقيسه على على الشعير صح هذا قياس شعير طيب هل نستطيع أن نأتي ونقيس على الأرز شيئا آخر فنقول الذره مهلا لا يجوز استفاضل بين الذره بعضها ببعض قياسا على الأرز نقول لا نقول الأرز هو نفسه مقيس على شيء فهنا الذره اما يتحقق فيها المعنى فنلحقها بالاصل لكن لا نلحقها بالفراء فمن شروط حكم الأصل يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو اجماع لا قياس نعم الشرط الثاني ان يكون الحكم معقول المعنى ان يكون حكم الاصل معقولا لا وهذا احتراز من التعبديات بعض الاحكام تعبدي لا نستطيع ان نقول صلاه الظهر تدخل بدلوك الشمس للزوال الشمس انا نقيس عليها صلاه اخرى في الايجاب بجامع ذروه الشمس مثلا لا لا نستطيع ذلك لأن العلة التي منجلها الشارع دلوك الشمس سببا الصلاة لا ندركها أصلا هذا الأمر تعبدي التعبديات لا مجال فيها القياس إنما القياس فيما عقلت علته وفهمت علته أما إذا كانت العلة معقولة فإنه يقاس عليها الأمر الثالث أن يمكن تحقق العلة في الفراء بعض العلل تكون قاصرة تلست في النحو المتعدي واللازم صح ما خارج دار الحديث يعني <تصفيق> يعني هناك افعال لازمة وفعال متعدية فعل يتعدى وفعل لازم صح قاصر كذلك العلل بعضها قاصر بعض متعد بعضها قاصر وبعضها متعد كيف ذلك مثال الذهب والفضه العله في تحريم الربا في الذهب والفضه ما هي بعض العلماء قال العله فيها كونها ذهب وكونها فضه وهذه العله قاصره يمكن ان تجدها في شيء اخر واضح لو قلنا ان العله في ربا الذهب والفضه كونها ذهب, ذهب وكونها فضه لكانت عله قاصره لان لا نستطيع ان نجد شيئا اخر فيها هذه العله وهي الذهب والفضه لكن اذا قلنا أن العلة في ربويتها هي الثمن يكونها أثمان للأشياء وقيم للمتلفات نستطيع أن نجد أشياء أخرى ليست من معدن الذهب ولا من معدن الفضة وفيها نفس العلة فاذا عللنا بالعلة الأولى هي السمى علة قاصرة لا يقاس عليها لأنها لا توجد أصل في غير محلها واضح وإذا عللنا بعلة الثمنية فهي علة متعدية يمكن أن نجدها فيشترط في علة الشيء في القياس أن يكون الأصل علم معللا أولاً، ثم بعد عدل أن يكون معادلاً تكون علة غير قاصرة حتى يمكن إلحاق المسكوت عنه المنطقي. أما إذا كانت علة قاصرة فلا يتصور وجودها في فرع أصلاً. نعم. الشرط الرابع في حكم الأصل أن لا يدبو تاختصاصه بالحكم. فلو كان هذا الحكم معقول المعنى ولكنه وغير قاصر، ولكنه ورد الشرع بقصره وبنفسه في غير قاصر في ناحية العقلية والعلة متعدية لكن ورد الدليل يدل على خصوص هذا الحكم بذلك المحل هل يمكن أن نقيس عليه غيره مثلا لو واحد جاء وقال لسال سلم رخص لأبي بردة لما جاءه وأخبره أنه ضحى بشات عنده لا تبلغه ذبح قبل أن يصلي فقال قاله له البحشات مكانها فقال له عندي شات بهمة من المعز لا يعني جدع من المعز فقال ضحي عنها ولا تجزو عن أحد بعد ذلك فأبو برطبي نيار ضحى بهذه قد نقول إن العل في ذلك هو تخير سلام عن أبي بردة أراد التخفيف عنه وأن لا يكلفه هذه المعنى متعدد قد يتحقق في غير يبي لكن جاء الشرف فدل نساء السلام قال لنا هذا خاص بي بردة فلا يأتي الشخص فيقول أنا عندما أهلا خزينة بن ثابت خصه نساء السلام في كونه شهادة وشهادة رجلين فلا يأتي الشخص فيأتي ويقول لنا هذا إذا شهد أبو بكر مهنين عمر فيقول لا أبو بكر أفضل من خزيمة وبالتالي شهادته يا كان خزيمة شاهد ترفين ثم أبو بكر لا يقل قل له لا لا تقاس لو لم يرد نص لقل لا بهذا القول لكن ورد نص بتخبيب بأن الرجل الوحيد في الأمة لأن شهاده شهاد ترفين هو خزيمة فاضح ما هي لأن النساء السلام تزوج توفي وعنده دسعة نسوة ما يأتي الشخص فيقول ذكر شخص أمير أو كان عالما كبيرا يعني يحق له أن يعدد إلى تسع نسوة قل له لا هذه علة, علة يعني يقول ربما لينشر علمه ويتفرق علمه في الناس ويتألف القبائل المقاصد التي من اجل هذا قال لا هذا المعنى لا يلحق به في غيره لماذا؟ لأن الحكم قاصر بدليل ليس قاصرا من ناحية العقلية حتى نقول علا قاصرة وإنما العللة متعدية ولكن قصرها الشرع بالخصوصية فيها خاصة فاشترط أن لا يكون حكم الأصلي خاصا، فلا يمكن أن تقيسه على النبي صلى الله عليه وسلم غيره فيما هو من خواصه صلى الله عليه وسلم ونفس الشيء بالنسبة للوصال وغيرها من الصوم طيبياً هذه الشروط الأربعة تشترط في حكم الأصلي حتى يمكن أن يقاس عليه. طيب الفرع كذلك يشترط في الشروط حتى يمكن قياسه على الاصل ما هي هذه الشروط اولا لا يكون فرعه فيه نص لو كان فرع فيه نص لا يحتاج القياس قياس فيه نص والمثال الذي مثل بين المصنف هنا مثال غير صحيح وهو قياس من قتل مؤمنا خطا فتح رقبه مؤمنه الشافعيه والمالكيه اشترطوا في الرقبة رقبه الظهار أو كفارة اليمين اشترطوا فيها أن تكون مؤمنة قياسا على فقل في كفارة القتل خطأ وهذا هو من باب الحمل المطلق على المقيد اللي سيأتي إن شاء الله هو هنا جعلها هذا النوع من مما يصادم النص وهذا غير صحيح بل ليس هناك نص يمنع من هذا القياس بل نعله لكن رجل حنفي والحنفية يرون عدم تقييد الرقبة تجزي عندهم في كفارة اليمين الرقبة غير المؤمنة إعمالا للإطلاق في قوله تعالى أو كسوتهم أو تحريره الرقبة لكن هذا ليس مثالا صحيحا لمخالفة القياس للنصر لكن نستطيع أن نأتي بمثال اعتاد المصريون أن يأتو به وهو قياس النبي على الخمر يعني خمر العنب أن ورد على القول إذا قلنا إن كل مسكر خمر كل مسكر خمر فلا يقول نقول العلة في الخمر هي الإسكار ونلحق كل مسكر بالخمر بل نقول كل مسكر فهو خمر ولا نقيس أما من يرى أن الخمر هي عصير عنا فقط فيرى أن غيرها من المسكرات محرم بالقياس على على ماذا على عصيري الأرخام الشرط الثاني أن تكون علة اشترط كذلك حتى تقيس الفرع على أصل أن يكون نفس المعنى الذي هو العلة موجود في الفرع فلا تقيس هذه الفرع مع عدم وجود هذه العلة وذلك سيأتينا في القوادح أن هناك قياس قادح للفرق يعني أن هناك فرقا بين الأصل والفرع فإذا وجد هذا الفرق منع عمير قياس فيسمى قياس مع الفارق فتقول قياس هذا على هذا وبينهما فارق مؤثر يسمى قياس مع الفارق طبعا مثل لها المصنف ايضا بمثال لا يخلو من كلام وهو انتصر فيه لمذهب الحنفية ايضا وهو قضية الشفعة بسمة العقار في الشفعة تعرفون الشفعة ليس منكم من يعرفها وبيعا شاع مثلاً عقار الأخر لل، قريباً أنت بدأت تس... ت، لكن وضح يعني. بيع العقاري لأكبر واحد من من جيران قريبين. إيه إذا كان جارنا أو شركة. نعم. قالوا إنه شخص عنده شركة لشخص في ببيت، مدخل البيت واحد وكذا يتضرر، كانوا شركاء فيه، يعني وبينهما مودة أو صداقة أو قرابة وكذا، وأراد هذا أن يبيع نصيبه. فلو باعه لشخص آخر أجنبي كان لهذا الشريك حق الشفعة بمعنى حق أن ينقض هذه البيعة ويكون هو يشتري هذا المكان لأنه يضره ان يأتي اليه شخص آخر لا يعرفه أو لا قد لا يتفاهم معه او قد يعقد عليه الأمر فالشريعه أعطت للشريك وللجار أيضا خلافا للحنفيه أعطت له الأولوية في الشراء هذه في الشراء أو الأولوية في الشراء يسميها الفقهاء ويسميها الشراء في الشراء شفعة ويسمى الشخص الذي ياخذ بهذا الحق يسماه شفيعا يعني لو ان ناس عندهم عقار كل فيه واحد عنده الربع وواحد عنده الثلث وواحد عنده السدس مهلا لا لا عنده سدس وواحد عنده ثلث وواحد عنده ثلث مهلا لا الثلث واحد, واحد, واحد عنده ربع مهلا وواحد عنده ثمن الى اخره اذا ارادوا ان اذا اراد صاحب الثمن أن يبيع ثمنهم هناك واحد اخر عنده ها عنده ربع وهناك واحد اخر عنده ثمن، واحد اخر عنده نصف يعني عندنا اثنين كل واحد عنده ثمن عندنا واحد عنده, عندنا واحد عنده ربع عندنا واحد عنده نصف صح اراد هذا الشخص صاحب الثمن أن يبيع ثمنهم هؤلاء كلهم عندهم حق الشفعه يكون كل واحد منهم عنده ذرب الحق ان يشتري الصفره أم يكون بقدر أنصبائهم اختلف الفقهاء في هذا هل حق الشفعه بحسب الانصباء أو بحسب الرؤوس فالمصنف هنا يرى أن قياس الفقهاء الحنفيه قالوا يقسم بينهم على الرؤوس يعني كل واحد له ثلث يشتري الثلث لو حق يشتريه الثلث كامل ينظر فقط لعددهم لا ينظر لنسبة ما يملكون الجمهور قالوا لا ينظر لقدر حصصهم واستدلوا بالقياس فقالوا الجمهور قالوا ان الغلة ان, إن الشبعة تشبه غله تلحق بغلة المشروع لو ان هذا المال عندهم يعني يملكونه ويستثمرونه لكان كل واحد منهم له ثلث دخل هذا المشروع يعني فكما ان لكل واحد يمثل دخله اذا فذلك يكون له ثلث الحق في ذلك لأن قاعدة الشر هي أن الغلما بالغر فهو يرى أن هذا القياس في قياس مع الفارق ما هو الفارق الذي يرى هو أنه موجود يقول إن الغل متوالدة من الشيء المملوك بينما حق الشفعة أمر خارج لسبب الضرر الواقع وليس بسبب التولد على حاق الملوك فكان هو فرقا طبعا لي الجمهور يردوا عليه فيقول انه ان هذا الفرق ليس في محله ويطعنون فيه هو ايضا لكن نحن يهمنا المثال انه أبدأ اذا قاس الشخص جعل, جعل علة وقاسها واستطاع المخالف ان ياتي بفارق بين الاصل والفرع يكون مؤثرا فانه يكون قادحا بذلك القياس وهذا القادح يسمى الفرق وهذا النوع من القياس يسمى القياس بنفي الفارق قياس بنفي الفارق إذا يشترط في الفرع أن لا يكون بينه وبين الأصل فرق مؤثر. لو كان بينهما فرق لكنه غير مؤثر في الحكم لا يضر بينهما فرق غير مؤثر في الحكم لا. أما إذا كان الفرق مؤثر في الحكم أنا يأتي واحد يقول لا ليست على الروس الشفعه شيء معنوي والعقار مالا والغله شيء حسي هذا لا هذا ليس له تاثير في الحكم هذا لا يؤثر على العمل الوسط لا بد ان يكون الفرق له تاثير في الحكم الأمر الثالث آه آه آه الركن الثالث من اركان قياس العله كذلك يشترط فيها شروط حتى يتم القياس الشرط الأول بالعلّة أن تكون مناسبة فلا تأتي تقس شيء على شيء وليس بينهما تشابه فلا بد أن يكون الحص وليس تقس أفرع على يكون بينهما شبه مناسبة يكون بينهما مناسبة ليس الشبه في الصورة وإنها شبه في المعنى كما مرنا معنا في قياس الوصية على الميراث بينهما شبه في المعنى من جيدة أن هذا ذريعة لقاكل الأنفس بغير حق وبأن هذا ومثال الآخر ذريعة للعداوة والبغضة في قضية الخطبة على خطة الغير وكذا فهناك معنى وجود في الأصل والفرع وهذا المعنى معهود من الشريعة أنها تعتبره وتعلق به الأحكام فلا يأتي الشخص يأتي يتعلق يأتي لمجرد الشبه فيقول أن الخمر حرمت لحمرتها فأي مشروب أحمر من قلنا محرم لأنه أحمر من الخمر هذا شبه في الصورة لا يؤثر كما فعل بعض المالكية في حرم الخيل بحم الخيل لأنها تشبه الحمير في صورتها هذا لا يكفي يعني مجرد الشبه هذا غير مناسب لا بد أن يكون هناك مناسبة للحكم ولا يكفي الشبه في الصورة لا بد أن يكون هناك شبه في معنى مؤثر الأمر الثاني أن يكون هذا الوصف ظاهرا فالشريعة لا تعلق الأحكام بالأمور الباطنة بل عادة الشريعة أن الحكم إذا كان باطنا لم, لم تعلق به إذا كان الوصف باطنا لم تعلق به الحكم وإنما تعلقه بمظنته في الظاهر مهلا البيع حكمة من الحكمة من البيع ما هي الحكمة هو يعني بما ينعقد البيع ينعقد بما بالربا صح مناط البيع ما هو الربا هل الربا أمر الظاهر أنت استطيع أن تبيع هذا الكتاب وأنت كاره أنا لا أعرف ما في قلبك أنا تعامل معك في الظهر. قلت لي تريد تبيعه أنا اشتري. صح لنا في فالرباء من سألة قلبية فالشارع لم نعلق الأحكام بالربا. مع أنه وصف التجارة بذلك فقال لا أن تكون ذهاتا عن تراضي منكم لكن الحكم في الدنيا لم يعلق بالتراضي وإنما علق بأمر يعرف به التراضي وهو الإجاب والقبول أن تقبل أن تبعني وأقبل أن أشتري منك إذا العلة في علة الحكم علة البيع ما هي؟ ها هي العلة العلة البيع هي الإيجاب والقبول فإذا تحقق الإيجاب والقبول فقد تحقق البيع ولو كان كارها في قلبه الحكمة هي الرضا لكن الحكمة الوصف إذا كان خفيا الحكمة وإذا كانت خفية لم يعلق الشارع بها الحكم وإنما علقه بمظنتها في الظاهر طبعا لا بد من ظهر لا بد من لا بد ان يظهر يتجسد الرضا في امر فعل او قول يدل على الرضا فإذا حصل هذا الفعل او القول اللي يدل, يدل بالعادة على الرضا حصل البيع ولو كان في الباطن كارها واضح واذا لم يحصل في الظاهر لن يحصل البيع ولو كان في الباطن راضيا لنحن لا نستطيع أن نعرف البواطن الشارع إذا كان الحكم خفيا لم يعلق بالحكمة لم يعلقه بحكمته وإنما علقه بمظنة الحكمة ونفس الشيء إذا كان غير منضبط متفاوت، لم يعلقه الشارع بالحكمة وإنما علقه بأمر ملازم للحكمة ويكون منضبط مثال تعرفون ان الله سبحانه وتعالى رخصها بالفطر والقصر في السفر ما العله في ذلك الحكمه في ذلك ما هي لان السفر مضنه المشقه صح ولا لا المشقه صح ولا المشقة. طيب لو ان الشخص سافر سفرا لا مشقه في مرسه ما كان مكيف ولا يمد يده الى شيء ولا يتكلف اي جهد هل يجوز له ان يقصر السفر ويقتل في رمضان نعم الحكمة هنا تخلفت ولكن وجدت مظنتها وهي السفر والشارع عندما يعلق الحكمة غير منضبط يعني السفر مساله متفاوته يعني ها وكذلك من شقق مسألة متفاوتة متفاوته بعض الناس قد يقول هذا يشق علي والبعض الاخر يقول لا يشق علي فتبقى المساله وتفاوت بيّن فالشهر لم يعلق بها الأمر وإنما علقه به السفر فضابط الشريعة ان المسألة إذا كانت خفيه أو كانت غير منضبطة علقت الحكم بمضننتها فالحكم الأصل أن يعلق بحكمته إذا كانت ظاهرة منضبطة فتنطبق الحكم مع العلة أما إذا كانت الحكمة غير ظاهرة أو غير منضبطة فإن هنا تفترق الحكمه مع العلة فيعلق الحكم بمظنة الحكمة ولو تخلفت عنها الحكمة فلذلك يقصر المسافر المرفه ويفطر ولا يقصر ولا يفطر الحضري المنهك من التعب مع تحقق الحكمة التي من يجلها حصل التخفيف إذن نستطيع أن نقول إن شرط العلة أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا لا بد الحل ان تحقق فيها الشرط الرابع تكون وصف وان يكون هذا الوصف ظاهرا وان يكون منضبطا وان يكون مناسبا للحكم هناك في مجرد الشبه في الصوره وصف متعدي ذكرناه عندما تكلمنا عن الحكم عن شروط الاصل رابعا تكون عله وصفا متعديا هذا تكلمنا عليه من قبل في تكرار معه لان استوطنا في الاصل ان يكون العله ان تكون للعله ها هنا نحن إذا أردنا إذا قلنا في العلة أن تكون مناسبة. المناسبة متفوته بعض الأحكام مناسب مناسبة قوية وبعضهم مناسب 100% مئة مناسب ثمانين بالمئة. مناسب وبعضهم مناسب 40% 30% يعني في نوع مناسبة وبحسب لصوديون اصطلحوا وهذا اصطلاح فقط لذلك تجدون أملا. مختلفة من كتاب إلى كتاب في هذا المجال. فما يمثل به بعض الوصية نوع يمثل به البعض نوع آخر. لكن عبر نفهم فقط أن يريد أن يقولك أن درجات المناسبة متفاوتة. مثلاً المناسبة بين تحريم التأذيه مثلاً. التأذيه ولا تقول له ما أوفي مع تحريم الضرب يعني يكون الإذاب هي مناسبة قوية جدا صح ولا لا؟ ذلك قياس. الضرب على التأليف قياس قوي جدا لا يستطيع أن يرتبط حفيه عن صح هذا لا ذلك حتى ممكن القياس قالوا به لكن قالوا انه نص <تصفيق> هذا النوع المناسب فيه مؤثر يعني صح هذا لا المناسب فيه مؤثر بمعنى الحكم هو عينه نفس الحكم هناك يحرم التأليف ل ل ل ل ل ل قد يكون المناسبة أقل من ذلك من المناسبة القتل مع المراه التي ذكرناها من الباب المناسب الملائم عهد من الشارع كذلك قضية القصر مثلا قياس مهلا أفطر في السفر أفطر جمع بين الصلاتين في السفر صح ولا لا طيب بعض العلماء من المالكية يجمعون الصلاتين في المطر هل مرض في نصف في المطر؟ لم يرد في نصف في المطر يقيسونهم على السفر بشان عمالة رفع المشقة عهد من الشارعي أن جنس المشقة سبب لجنس التخفيف المناسبة هنا أقل من المناسبة بين الضرب والتفيف فليس كذلك؟ هذا في الصلاح يسمى المناسب الملائم ومن هنا قياس مهلا الولاية الأب على بنته. كونه وليا عليها في النكاه اختلف العلماء في العلة هل العلة هل هي صغرها العلة في الولاية هل هي الصغر او البكارة فمن قال ان العلة في الصغر وهم الحنفية قالوا العلة هي الصغر العله عندهم هي الصغر لذلك لو كانت بكرا وهي كبيرة يرون انه لا ولا يتالي الأبي عليها واضح الجمهور يقولون لا العلة هي هي البكارة ولذلك يلحقون بها كبيرة عندهم البكر حتى ولو كانت كبيرة عندهم لا تلي نفسها أي مبرأة تزوجت بغير من وجهها، فنكاحها باطل باطل باطل لا تزوج المرأة في المرأة ولا تزوج المرأة في نفسها غير الزانية هي تزوج نفسها إلى اخره طيب لكن لو قلنا كما أن الأبى له ولاية على البكر ولاية على عليها في نكاحها فهل يكون له ولاية على مالها أيضا لنفس العلة وهي البكارة لماذا لا أقول حلو في خلاف بين الأحناف والجمهور لكن الغرض هو بيان فقط أن المناسبة بين المال هنا ليست نفس الحكم وإنما هو جنس الحكم هنا عندنا المال والنكاح ليس جنسا واحدا وإنما لكن يشملها النوع العام نوع الولاية يعني كلما ابتعدنا من الجنس إلى النوع إلى النوع البعيد كلما ابتعدنا عن الشبه وضعف القياس وكلما اقتربنا من الجنس القريب حتى ثرنا الى العين كلما قوية القياس هذا من المردين يقولون يقول لك أن درجات المناسبة متذاوتة فمنها فمن المناسبة ما يكون قويا جدا بحيث لا تنتضح فيه عنزان ومنها ما يقوى بحيث يتفق عليه الأئمة ومنها ما يضعف عن ذلك ولكن يقول به جماهيره العلم ومنها ما يضعف فيحصل تشجدا من العلماء يشطن فيه إلى قسمين متقاربين ومنهما يضعف جدا وجه الشبافي فلا يقول به إلا شواذ من الأئمة وهكذا هذه النوع الأول يسمى المناسب المؤثر النوع الثاني يسمى الملائم والنوع الثالث وهو ما لم يشهد له الشرع باعتبار ملائم غائم يسمونه المناسبة المرسل مثال المعروف في عصرنا الان بالعمليات الاستشهاديه التي يسميها بعضهم انتحاريه عندما يراها هل نجد ان الشرع لم يشهد لم يشهد لهذه المساله بالخصوص باعتبارهم ولا الغايه صحيح ان قتل النفس محرم هذا معروف الاصل لكن في ظروف مساله التترس بالذات يعني مساله التترس التي قال بها جماهير العلم فإذا كان المشركون يأخذون اسرى المسلمين قالوا من قضية العمليات التترس التي تكلم عليه الفقهاء ملساة التترس التي قال بها جماهير الفقهاء خلافا للشافعيه لو أن المشركين أخذوا جماعة من اسرى المسلمين فصاروا كلما هجم عليهم المسلمون تترسوا بهم فالمسلمين ما يقتلوا إخوانهم وإذا لم يقتلوا إخوانهم استطاع العدو أن يتغلب على المسلمين فيقتل أهل الشوكة منهم أو يستبيحهم فسأل يجوز قتل الترس في هذه الحالة طبعاً قتل الترس في الحالة عادية محرم، لكن نتكلم عن حالة حوله على قتل الترس فيها المعضون ما جعل المصلحة هنا ملغاه المعضون جعلها مصلحة ملغاه فقال قتل النفس محرم وهذا من قتل النفس ولا يجوز وهذا مثل الشاكوية والبعث قال لا المصلحة هنا مرسلة ليس هناك نص يمنعها وليس هناك نص نفس يشهد نفسها بخصوصها بالاعتبار لذلك تسمى مصلحة مرسلة وهي حجة ولذلك المالكية عندهم هذا يرون قتل الترسي بضواغ طبعا ليس على أطلاقه إذا كان الأمر مؤكد أنه يضر المسلمين والنكاية في العدو متيقنة والضرر على المسلمين متيقن إلى آخر الضوابط وهناك نوع من المصالح ملغاء وهو المصلحة التي جاء النص بخصوص يعني جاء النص بخصوصها من القياس الذي استخدمه المصلحة التي بني عليه القياس الذي استخدمه يحيى بن يحيى الليذي مع الملك من ملوك الأندلس وهو لا أذكر الملك نسيته الآن في أحد ملوك الأندلس أيام يحي بن يحي استفتع يحيى بن يحيى الليذي استفتا يحيى فقاله أنه جامع زوجته في نهار رمضان فقاله يتعين عليك الصيام صيام شهرين متتابعين. فالرجل سائر العلماء فقوله مولماء مالكية طبعا قوله أطعم الاطعام أفضل وطبعا الصحيح أنه مخير بثلاث خصال العبق الرقبه أو اطعام أو صيام هذا اللي ورد به النص في حديث مجام طيب فالعلماء تشكرون فسائل يحيى يحيى كيف قلت هذا مع أنه هذا ليس مثل مالك وليس مثل الجمهور ايضا انما هو امر قوم ذرات به قال هذا الرجل ملك ولو و... هناك انما شرعت الكفارات و... لج... لزجر مختلفي الجرائم حتى الزجر وهذا ملك فلو قلت له اطعم لاطعم كل يوم وجامعه كل يوم ولو قلت له اعتق كل يوم واعتق لكن لو قلت له سيترك هذه مصلحه في الظاهر جيده لكن هذه مصلحه ملغات في الشرع لان الشرع لم يعتبرها ولا على الشرع لم يعتذر هذه أنها هناك مصلحة أخرى أرشح منها وهي عتق الرقاب فلو هو منجمع كل يوم ما اعتقل كان المصلحة أرشح في الشرع لأن عتق الرقاب مثلا يتشوه له الشرع فهو هنا نور ل ل ولكن أهدى مصلحة أخرى أعلى من أي مصلحة تسمى مصلحة ملغاتة. يبدو يبدون الوقت انتهى ونفتح مجال الأسئلة بقية مسارك العلة وهذه أهم باب رأيتم أن نفتح لها مجال ندرسها لكم في حصة خاصة أننا تركنا حصة لم ندرسها وإن رأيتم أن نرجعها إلى الفصل القادم في أصول من الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. يقول العلماء الذين قاسوا زكاة الفطر على زكاة المال بدعوى علة التوسيع على الفقراء. هل أصابوا في هذا القياس مع وجود نص صريح جلي في زكاة الفطر لا أعرف أن هناك نص صريح جلي في زكاة الفطر إلا إذا كان قصد أغنوهم في ذلك اليوم هذا الحديث لم يثبت لكن لا شك أن العلماء رأوا أن العلة هي زكاة الفطر هي أغناء الفقراء في ذلك اليوم فالذين قالوا بجواز دفع القيمة في الزكاة قالوا ان العلة هي اغناء الفقراء والمساكين وهذا المعنى حاصل بالنقد والقيمة بالقيمة كما يحصل بالقدر المخرج من الزكاة وهذا القياس قوي لكنه من النوع الثالث الثاني من النوع الملائم ليس, ليس من النوع المؤثر ليس قويا بدرجة 100% لكن قوي بدرجة ما طبعا يقال ان امر الذكاه هو امر تعبدي يعني توقيفي لا كما غلطتهم انا لسه احسب انه ده لا هذا لا يسلم الذكاه فيها, فيها شائبه تعبد وفيها شائبه تعلل ويعني كونها ماليه وكونها من خلال مصارفها يمكن ان يستشف انها قصد منها حل مشكله الفقر وحل مشكلة وتجهز الغزاة في سبيل الله وعذق الرقاب وكذا من خلال هذه المعاني فهم قصدها التي من أجلها شريعة فهي مفهومة ليست مثل الصلاة مثلاً وليس مثلها هذا خصوصاً عن تسكية هذه النفس وكذا وتسكية هذه المال لتطهيرها له هذا جالب تعبدي لكن في هل حاصل فيها نعم فهي ليست عبادة محضة نعم هل قول الصحابه والتابعين يحوز حكم الاصل من كتاب أو سنة؟ لا لا بد ان يكون من كتاب او سنه او اجماع اما قول الصاحب فلا يقاس عليه الا اذا كان المناظر شخص يناوى الشخص وهو يقول بقول هذا الصحابي فعند ذلك يمكن ان يقيس له عليه حتى يلزمه بقولنا او حتى يستدل على قول إذا كان القياس خاص بالمسكوتي عنه في بالنصوص الشرعية فمعنى الآية أيها لما لا تسلوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم معناها النهي عن السؤال عن أشياء إن تبدأ تسألوا أما الأشياء إذا بديتنا سرتنا فليست داخل تذي مفهوم الآياتي حتى يستدل بها يقال أن شريعة الإثنان جعلت ذكرة الإثنان خاصة على حلال فلو أدخلناها في زكاة الفصر يعني في المرسم الأقعام هذا نسبة نسبة نسب للشارع نسب كيف من قال من قال إنها خارجة عنها بحيث وكلاهما زكاة وكلاهما الشارع خطفة للمال زكاة على حدة أيوة <تصفيق> أيوة <تصفيق> <طيب وزق تصفيق> زكاة المال طيب زكاة المال لكن لم يقل لنا الشارع ما خصصته من زكاة المال لا تقيس عليه غيره ونحن عرفنا من مجموع النصوص أننا نبحقل نسكت عنه المنطق بهذا فهم العلم هناك قياس معمولا زكاة الفصل بإخراج لنا قياس هناك فرق. هذا هو هذا مجال آخر أنت إذا بدأت فارقة في القياس فليس طعنا في أصل القياس وإنما هو طعن في هذا القياس مخصوص ولكن كما قلت في جمهور العلم وقالوا وريث من يعني لذلك جموع العلم على خلافه أكثر علماء على أنه لا يقطع العرب في الزكاة لا يجوز دفع القنا في الزكاة بل مثل الحنفية والشافعي والبخاري وبعض المالكيين لكن أكثر العلماء على منعهم يعني هل هذا القياس صحيح ولا هذا مسألة أخرى بحسب قوة العدد وعد وجود الفارق وقلنا أن هذا مسألة نظرية قد يختلف فيها نانيا لكن مبدئيا لا نعمل قياس هذه الزكاة مبدئيا نبدأ, نبدأ القياس الزكاة على زكاة هذا مشروع لكن هل تحققت العلة ولا تحقق هاي هذه مسألة أخرى هل يصح قياس حد الخمر على حد القلف وإن صح القياس فما وجه الشبه في العلة بينهما وما درجة مناسبة فيها القياس هل القياس من, من, من النوع الثاني وهو الملائم وهو قياس صحيح وقد درج عليه الجماهير العلم وهو قياس ما استعمله أمير الممين علي النبي طالب رضي الله عنه فقال إن الشارب إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فأرى أن يجلد حده الفريه فهو ثبت أصل العقوبة بسنة نساء الله سلم وأنهم كانوا معاقبون الشارب في عهد نساء الله سلم بأن يجلدوه يضربوه بالنعال وكذا ومن حضر وكذا فأرادوا ان يجعلوا ليلك حدا محدودا يوقعه عنده وفي خلافة أظن عمر بن الطالب اقترح هذا الاقتراح فالحقه بشيء يشبهه فأكثرها العلم استحسن هذا القياس فجعل هذا القول هو الحد لكن ليس هذا توقيف يعني لو رأى الشخص أن يرجع إلى ما كان عليه من الضرب بالجريد وكذا وكذا لما كان بعيدا لكن عموما هو قياس في مناسبه يقول قرأت للماء مالك رحمه الله استند قياس في حكم تارك الصلاة قاتل رأس المنهيات والصلاة رأس المأمورات فكيف جعلها القياس هذا القياس لم أره قط وهو من نوع قياس الشبه وهو من أضعاف نواع القياس لم نذكر نواع القياس هذا ليس قياس علة. هناك نوع قياس, قياس من, من قياس وهناك قياس من قياس الشبه وهذا من القياس من قياس عنه هو قياس العلة. هذه ليست علة. نسبه لمساله كفاره يا يوم رمضان هلية ترتيبيه مرتبه على حسب النص واختها الظاهر انها على التاخير والله اعلم لكن يظهر تفضيل العتق همه للطعام هم الصين حرم الربا حرم الربا والتفاضل في التبادل في التمر الشاعر والقمح والملح والزب هناك من أجاز القياس في غير هذه الستة طبعا جمهور لايل هناك من حصر هذه مسميات ستة هم الراهنية فما هو قرار؟ قرار هو قول الجمهور وهو يلحق غيرها بها. قال صل الله عليه وسلم لسيدنا أبي رضي الله عنه إنك لست ممن من ببكر لعلها سقطت بكر خذيل إنك لست من السوقي لمسألة الاستار خاص ببكر كما الحال بالنسبة من مجهوز القياس لا ليس خاصا بأبي بكر فكل من عرف من نفسه أنه لا يلبسه لا لم يتحقق فيه هذا المعنى ما هو العقار المشفوع؟ متى يكون التقصير في السفر؟ وهل له علاقة بالمسابة؟ العقار المشفوع هو لو أن شخص يشترك مع شخص في عقارة في بيت في حديقه يشتري يعني يملكان حديقة يملكان بيتا مشتركا هذا هو العقار فاذا اراد احداهما ان يبيع نصيبه فالاخر له حق الشفعه في هذا العقار فالعقار يسمى مشفوعا ومن له الحق في الشفعة يسمى شفيعا لقد تتبعت اقوال بعض العلماء في عفاء اللحيه من منهم من يقول بالافاء مطلقا ومنهم من يجيزه قص ما زاد على القبضه ما ترجحون ورجحوا ما ترى قالك <تصفيق> <تصفيق> <خارك> الله لماذا الحنفية تخالف الجمهور المسل الزواج البكر بدون ولي مع وجود نص قاطع. أما أن نصه قاطع فليس بقاطع لكن نص واهر هناك من أجاز القروض الربوية للبلدان الغربية و تعدل بكلام غلاء معلوم الكراف إلى البلدان وصعوبة داء هذه الوجور لبعض العائلات فما حكم ذلك وهل ذلك من باب الضربات تبيح المحروقات؟ لاصل حرمة الربا وأنه لا يباح إلا للضرورة التي تبيحها الميتة لكن قد قد يغلب في بعض البلدان ولا أقصد به أوروبا يعني كما يفتي بعض البرتائ هذه إذا غلت فنبغى نسأل لا يسكنها أصلاً حتى لو هي رخيصة نقص لو لو افترضنا أنه حصله يعني ضرورة عامة في بلد معين فهناك قاعدة أن, الضرورات أن الحاجة العامة تنزل ونزل ونزل الضرورة لكن لابد العلماء يجتمعون ويقرروا أن هذه فعلا البلد حصلت فيها ضرورة عامة تنزل ونزل الضرورة وهذا لم يحصل هي حسب علمي في أي بلد في يتربى لا أعلم أن العلماء اجتمعوا في تونس وقالوا تونس يجوز فيها هناك من قاسم الأمريكية كفارة الجماع نهار رمضان بكفارة المفتر متعمدا من غير جماع يوم رمضان فهذا القياس صحيح هذا القياس فيه قوه والواقع ان هؤلاء لم يقيسوا فقط وإنما احتجوا باطلاق حديث صحيح بخانث اس نرى في ان افطر بينما اساسا ينعتق احتجوا بإطلاق افطر لكن الصحيح ان هذا الحديث عباره افطر فيه انها تصرف من بعض الرواة انه هو نفس حديث مجامع وان ذلك الرجل هو نفسه الذي هو ونفسه المجامع فيرجع الامر الجماع فمن العلماء من جعل العده هي الجماع فهي علة قاصره لا تتحقق في الأكد والشرط ومنهم ما جاء هي انتهاك حرمة الشهر فالحقاء بها وهذا لو جئنا لمسلك مسارك العلة لعرفنا أن هناك مسلك اسمه مسلك تنقيح المناط فمن الناس من ينقح المناط بالزيادة ومنهم من ينقحه بالنقص فالمالكية نقحه بزيادة فزادوا وصفا غير الجماعة عام من الجماعة ومنهم من نقحها المناطق بالنقص اذا حذف كل الاوصاف وترك وصفا واحدا هو الجهه وهم الحنابل واله من واحد عند من فعليه فعلي يوم, يوم واحد كيف عليهم واحد عند الشافعيه من واحد موجود عند عند عليه يوم. يوم واحد من في رمضان يعني لا كفرت عليه عند الشفعية. يقضي هذا اليوم ولا كفرت عليه هذا عند الشافعية وعند الحنابلة المشهورة عنه هذا ليس قياس هم أعملوا النص الشافعية لم يقسوا المالكيه هم الذين قاسوا المفتر على المجد. هل صحيح أن أحمد بن حنبل يقدم الحديث الضعيف على القياس نعم ثبت عن أن أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس لكن الضعيف في في اصطلاحه كما بين ابن تيمية وغيره من الحنابلة هو الحسن في اصطلاح هل زكاة الزيتون هي من باب القياس أم هي منصوص عليها؟ الله أعلم يعني هناك يعني العلة التي يعني هناك من يرى أنها من باب القياس أنها داخلة في قوله تعالى يعني انفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض يكون الزيتون داخل في هذا النفس ومن يرى أنه, أنه, أنه, أنه ليس منصوصا ولكن الأشياء التي أخذ الإساس الماضي فيها الزكاة وهي الحنطة والشعير وكذا الزيتون في معناها فيقاس عليها من العلة هي الاقتيات الغالب والزيتون مقتات غالبا فالمالكيه مثلا يرونها من باب القياس لكن الحنفية يرونها من باب الناس إذا أفطر المسلم نهار رمضان لمرض غير يجوز له أن يجامع زوجته بعد ذلك. نعم إذا كانت زوجته مفطرة لعذر شرعي نعم لا حاجة. سبحانك الله. نعم صحيح أنه ي... ان الكفارات أن كفرات وقاس فيها خلاف النحيفية نعم سبحانك الله.